بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له وَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مؤمن والله والسماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ النَّذِيرِ مِنَ حمید ز واللہ صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات the <laughs> sleep. scorn mm -hmm. Yay! Yeah. والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم وسلم نشوح انفسي فارولا اكن غمر مفيح سنو